Bok 2. 77 77 wasabaun. noget wasabaun. Begrønne node 2. Ibda ul asbab. Talatha. Ibda ul asbab. Hvorfor spiser du ikke kagen? لماذا أنت لا تأكل الططة لماذا أنت لا تأكل الططة ييستاب مع يجب أن أنقص وزني يجب أن انق وزني لا أكلها لاي يجب أن أنقص وزني لا أكلها؟ لأني يجب أن أنقص وزني. وفأ تايكو تيجي يعلن. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ يا إسكال كيرو. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. لا أتذكّر. ما زال علي أن أسافر. لا لا أشربها لأنني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأنني لا زال علي أن أسافر. وفرت عقدة كافن. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ دن <تصفيق> هي هي باردة. هي باردة. Jeg trækker den ikke fordi den er kold. La drikker li'annaha ikke fordi La er kold. Hvorfor drikker du ikke teen? drikker du ikke fordi Jeg har ikke noget den jeg i trækker ikke tegen. Fordi jeg ikke har noget sukker. La er sr Li er ni mig en La at srø på Li er ni me sukker. Hvorfor spiser du ikke supen? Li med vad andter, lad لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ اج بستتن؟ لم أطلبها لم أطلبها لا أشربها لأن لأني لم أطلبها لا أشربها لاي لم أطلبها وفبي إج كوت؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ يا أنا نباتي. أنا نباتي. يا سبيسر لا أكله، لأني نباتي. لا أكله، لأني نباتي.